سورة المؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على 119. فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه في قرار مكين ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم <تبعثون> ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسكناه في الارض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 فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون 111. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفاردت النور فاسلك فيها من كل زوجين من كل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 شأنا من بعدهم قرن آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله, الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون؟ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء وكذبوا بلقاء الاخره واترفناهم في الحياه الدنيا ما هذا الا بشر مثلكم ياكل مما تاكلون مِنْهُ منه ويشرب مما تشربون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 وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا 113. أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غموتهم حتى حين أيحسبون أن ما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 117. من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا لا تجأروا اليوم إنكم منا لا قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم ما لَمْ يأت آباءهم أَمْ جاءهم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 ولكن يجب ان يكون هناك شفنا بهذه الطريقه التي يكون هناك شفنا بهذه الطريقه التي يكون هناك شفنا بهذه الطريقه التي يكون هناك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 وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ مَخَالِدُونَ تَلْفَحُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا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 119. فأخذكم من عبادي يقولون ربنا آمنا, ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إن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 حسابه عند ربي لا يفلح الكافرون رب اغفر وارحم خير راح